يا حدا ناجيتك وانا كل اوداع عليك قمه واسفل اخطاك قمه جعلك بعد من خوته سف واخدع لو حدني وقتي فلا رحت يا وقت المصالح ولا اضمار وشلي بها ما هيب عندي مهمة جيت اشتكي يا حيد من بعض الاوضاع اللي سببها فرقت في We gaan de zaaierhouderij voorbij. Fijne handen, we de verrukker dommen. Lauw dan, اغفى قضم مع التهبت الوحته والله يا خالي له غلا ابو ما نساب Dit is bijna iemand ben ik zebaq sal maali qesma da